Ah uh -huh. نے ہے Oh, my God. منی حل منی اوگران ها نکفرو سین ايش هو هو قد الدنيا يا نياني ايش هو هو قد الدنيا اه شان Oh, oh, oh,